హిరీము మెల్లాహు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 హీ కొలీ إِلَى اللَّهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا وَإِنْ تَظَاهَرُوا عَلَيْهِ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ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 ముస్లి ము పనిత్య ఇవెతి అబిదే స ఇహ తిబెత్యక ర يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نارا وقودها الناس والحجاره وقودها الناس والحجاره عليها ملائكه غلاظ شداد لا يعصون الله لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون يا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَعْتَذِرُوا الْيَوْمَ إِنَّمَا تُجَزَوْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تُوبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَصُوحًا عَسَى رَبُّكُمْ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 يا ايها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم وما واهم جهنم وئس المصير ضرب الله مثلا للذين كفروا امراه نوح وامراه لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخونتاهما فخونتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل دخلا النار مع الداخلين